لما قابلتم مره صدفه حبيبي مش اي صدفه وقفنا وعيونا تتكلم وقلوا بنا سرعها يا علا Kiitos! فجأة فجأة افترقنا وياريت الإخلاص بينا والناس غادرت بينا وفجأة غا غنيها من اولها لما قابلته مره صدفة حبيبي مش عايز